فحجت عند هشام قال الله تعالى يا عبادي انكم لن تبلغوا ضري فتضروني يا عبادي انكم لن تبلغوا نفعا وتنفعوني يا عبادي لو انا اولكم واسراكم وانشكم اجنكم كانوا على افقى قلب رجل منكم مجد يا عبادي لو انا اولكم واسراكم وانشكم اجنكم كانوا على افطر على افجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ممكن من شيء يا عبادي الله ومن وجد غير ذلك فلا يفلح الا الى نفسه فالله غني عن الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الله تعالى لو ما في السماوات وما في الأرض وهذه الايه ايضا نستفيد منها على مسائل فقهيه مهمه ما هي قال له ما في السماوات وفي الأرض إن, هو إن الله هو العني الحميد له ما في السماوات وفي الأرض أيضا تدل على مسألة في قيئة مهمة ما هي فوارس الميدان إن أنتم نايم الله اكبر يعني يعني لما بيصحى سعيد دي رحنا هو بس يخليه نايم على هو دلوقتي بينام على منيل وهو بينام على, على الترعه دلوقتي لله استيقظ الان ماذا قال؟ نسيق الحمد لله فارس الميدان قد ظهر الان ما ادري اين كانوا كانوا يحتليون خلف الطاوله قبل ذلك طن ال العله بذلك ما شاء الله قدر الله ممتاز اجابه شديده ممتاز ممتاز ممتاز نعم صحيح هذا قال جزاك الله خيرا جزاك الله خيرا شكر الله, شكر الله لك يا سعيد شكر الله لك يا جهاد شكر حميد سبحانه جل, جل في علام فالله ولي عن عباده وعباده وأفطر ما يكوننا له كما قال الله يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله وأعظم ما يستغني به المره هو الله جل في علاه فأعظم الغنى أن يستغني العبد بربه جل في علاه فلا يختص إلا له ولا يذل إلا له فلا يسأل إلا له ولا يصف العبادة إلا له ولا يتق إلا به ثقة تامة غير منقوصة فهذا الله للفعلاء هو القوي القادر مارك الملك خزاء من السماوات العرض بيده سبحانه وجل فعلا لذا تتعبت لله بهذه الصفة العظيمة وأن, وأن يستغنى المرء بربه يستغنى أن يستغنى المرء بربه سبحانه وجل فعلا وقال لهو الغني الحميد كما قلنا الحميد حامد ومحمود ومحمود على كل نعمائه محمود على جميل الصفات والذات والسناء الحسن على الفعال نعم وهو الغني سبحانه جل في علاه فهو الغني الحميد وقد قرر ناقب ذلك بأن انضمام اسم الاسم الآخر زيادة في الكمال كمال فوق كمال جاء الاسم وقد اقتنن به اسم آخر فيكون كمالا فوق, فوق الكمال إن الله لهو الغني والحميد الإنسان إذا اعتقد في ربه للفعلاء الغنى وأنه يستغني بربه للفعلاء فلا تراه دليلا عند أحد ولا تراه فقيرا عند أحد ما يتعامل مع الناس إلا أنهم أسباب وجب شرعا أن يأخذ بها عبادة لله للفعلاء ويعلم بأن الأسباب لا تنفع ولا, ولا تذر وإن كان الله للفعلاء جعلها وسيلة وأن لها تأثير جعل الله لها تأثيرا وقد تتخلف عن المسببات ولا يظل تأثيرها أيضا بقدرة الله جل في علاه القلب يقينا في فلا يرتبط القلب إلى الكبر وكلما علم العبد بأن الله جل في علاه هو الغني, الغني عن عبادته فلا يأتي الكذب ولا يدري بعمله لله جل في علاه نعم ألم ترى أن الله أنزل من السماء إيمان فتصبح الأرض محترة إن الله لطيف خبير له ما في وما في الأرض وإن الله له الغني الحميد نقف عندها هذا الفوارد المصنباطات تسأل اسور اسور بعد من وجوب تعظيم اوامر الله وتقديم ووجوب تقديم اوامر الله على كل امر فان الله العلي الكبير حسن التعبد بأسماء الله الحسنة وصفاته العلم حسن التعبد بأسماء الله الحسنة وصفاته العلم وأن الله هو العلي الكبير أن تكون كبير الهمة كبير الهدف كبير الفعل نبيلا نعم من أنواع الاستفاهم أن اتفاهم الهقاري منها قوله ألم الله عنده لما السماء هو وذن يقرر بذلك تحت القياس أعظم الغنى الفائدة الأخيرة أعظم الغنى الاستغناء بالله يدل في عن كل شيء توفيها سيدة على الزق